الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسه العقيده الاسلاميه للانتاج والتوزيع بجدة تقدم تقدم الرقية الشرعيه الرقية الشرعيه من الكتاب والسنه بصوت القارئ ادريس ابكر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 مِنْ هَذِهِ وَنَفْسِهِ وَنَفْسِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِفْ لَامْ مِ نْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هنزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فَتَكَلَّمَ كَهُ مُلَاهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَلَفْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ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 وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَبَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِّنْهُ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المتخفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل, من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لنفطا ما لها والله سميع علي الله ولي الذين آمنوا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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وساها لها ما كتبت وعليها ما اكتبت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 واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم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 ناصَّ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي هو الذي يطوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هنزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل, منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه باسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْنَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ مُتَخْفَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تبارك الله تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إطلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن عليه فنادا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 أيما تدعو فله الأثناء الحسنى ولا تجهر بطلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَجَكَّثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا أَسَدَّا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آلَ إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم, وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله السميع العليم مِنْ الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه باسم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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيبه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الرفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البطر هل ترى من فطور ثم ارجع البطر كرتين ينقلب إليك البطر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفرون يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن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 وما أنزل على الملكين بباب لهاروس وماروس وما يعلمان مِنْ أحد حتى يقولا إنما نحن فثنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 فَتُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمِّهِ وَنَفْسِهِ وَنَفْسِهِ بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى عن حلق عصاك فإذا هي تلقف ما يحفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم ولم تاء تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أعوذ بالله السميع العليم من من همزه ونفسه ونفسه بكم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جعتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقص ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بإثم الله الرحمن الرحيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم وينجكم من عذاب اليم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله التميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بكم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته قاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب واشتهاده هو الرحمن الرحيم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 له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمتسك الله بضر فلا كاتف له إلا هو وإن يمتسك بخير فهو على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان اللهكم لا واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينت السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاقِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاطِعٌ فَتَسْلِيمُهُمْ أَهُم أَشَدُّ قَلَقًا أَم مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ التَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ مَا تَكَوَّنُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وهو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممتكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم لينفقه سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا أعوذ بالله التميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يمين رذه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله واعلم من الله ما لا تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزم إن ربنا لغفور شكور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه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 فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فاذا سرت فانفض والى ربك فارغب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه, ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرانا اعجلي الا قالوا لولا فصلت اياته لقالوا لونا فصلت وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وَهُوَ وهو عليهم أولئك ينادون من مكان بعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النات قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور وهدى, وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله التميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مردت فهو يشفين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وَكُهُم يرجْذبَهُ اللهَُّ بِأَيدكُم وَيُخْذِين وَيَ خُركُم لَهِم وَيَشْتِقُدُورَ قَوْ مِ مُؤين وَيَشكِ صُجورَ قَوْ مِم مُؤمنِنين وَيُجْذبَ وَيضَقُلُوبِهِم وَيتُوب اللهَّهُ عَلَ مَين والله عليم حكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوطا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بكم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفتا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أعوذ بالله التميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من قبل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 بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همده ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وحفظناها من كل شيطان رجيم أعوذ بالله التميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولفه ولفه بسم الله الرحمن الرحيم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 أعوذ بالله التميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إن كل نفق لما عليها حافظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله اصطمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد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 أعوذ بالله التميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله اخطمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همده ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَلَسْفِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إله الناس من شر الوسوى في الخناس الذي يوثلث في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخنات الذي يوثلت في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله التميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات كله من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض في السماء وهو السميع العليم بسم الله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 أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ما أجد وأحاذر اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك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 لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأ رب واشف أن تشكا لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء لا يغادر سقما اذهب البأس رب الناس واشفئ انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك من خير ما سعلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المتعاد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 ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكرماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناطيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثام اللهم لا يهذم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن هم ذات الشياطين وأن يحبون بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد لله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى تقيمنا بإذن ربنا بكم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك عني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصامد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم عافني في بدني اللهم عافني في تمعي اللهم عافني في بطري لا إله إلا أنت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 اللهم برد قلبي بالسلج والبرد والماء البارد اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت السوب الأبيض من الدنس اللهم اشفي عبدك واشفي أمتك وصدق رسولك اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو ينشي لك إلى صلاة اللهم اشفي أمتك تنكأ لك عدوا أو تنشي لك إلى صلاة اللهم بارك عليه وأذهب عنه حر العين وبرجها ووصبها اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم اتر عوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعين يميني وعين شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أعوذ بغضاك من فقطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي سناء عليك أنت كما أسميت على نفسك اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواطينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين وأطلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت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 الله الله ربنا لا نشرك به شيئا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وَهُو رَبّ العرش العظيم حسبنا الله رُسِ العظيم حثْبونَ اللهَّهُ ل إلَه إَِّهُ عَلَْهِ تَوكن وَهُو رَبّ الل رُست العظيم حثْبُون اللهَّهُ ل إلَه إَِّهُ عَلَيْهِ تَوككلنا وهو رب العرش العظيم حكبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حكبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا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 رب العرش العظيم ان يشفينا اسال الله العظيم العظيم ان يشفينا اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفينا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا اسال العظيم رب العرش العظيم رَبُّنَ اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّ سَسْمُرْكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنذر رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ ربنا الله الذي في السماء تقدس سمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا أن ترب الطيبين أنذر رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ ربنا الله الذي في السماء تقدست نفسك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنذر رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ لا بأت عليك طهور إن شاء الله اللهم آت نفوتنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفط لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعاب منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعاب وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكرنا إلى أنفسنا طرفتين وأطلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت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 يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغير الله الله الله ربنا لا نشرك به شيئا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ربنا الله الذي في السماء تقدست مكتبا أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا وخطايانا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 وأنت المتعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 إنك حميد مجيد